jume le téléphone والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين يزيدن منك في Then <laughs> answer, Oh! Var mı خ <تصفيق> ان وخسبوا أن كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح <تصفيق> close it وإن لم ينته فَلَا يَتُوبُنَ إِلَّا مُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. من مسي خبنا موريا ما إِنَّه رسولٌ قد خلَت من قَبِلِ الرسولِ خُبْرُ مَعْلُومٍ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ رُسُلُ وَأُمُّ Oh <laughs> ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأولي